فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لَا يرون فيها شمسا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيت من في الظل ويطاف عليهم بأنيت من في الظل وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة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 وإذا رأيتهم رأيت, رأيت نعيم وملكان كبيرة عاليهم فيها بسون دس عاليهم فيها بسون وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن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 وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له وسبحه ليلة طويلة إن هؤلاء العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُونَ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 يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعذلهم عذابا أليم.